شهادتی هو الرحمان الرحيم والله selamul mukminul mu'minul azizun ماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو عزيز الحكيم صدق الله